بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم كم من عبد صالح لك في السماء والعسجد لك ويرجوك ويعبد وليس لي رب غير ولا إلى هسوات مسحدي. حياة القلوب. فلان بكاف، فلان واحد، فلان غييف، فلان تالف، فلان فلان، قارب. فلان خطيب، فلان مفوه، فلان يرقد، فلان لا يعلمون شيئا عن سيره. حياة القلوب. وقد يوجد إنسان لم يرى الناس يوما دمعته وإذا خلاه في ظلمات الليل هرر لله الرقق والانكسار والوجل والحياة والحيا من الله في كل موت. المحق عند الله جل وعلا وحده سريرة للسعي ردة الحقيقة القلوب إن في القلوب وحش لا يزيلها إلا الأنس في إلا الأنس في وفي القلوب شع لا ينمه إلا الإقبال على الله وفي القلوب نيران حسر, نيران حسر. لا يطفئها لا لا إلا الرضا بأمر الله ونهيه وقضاء والتزام الصدر على ذلك إلى يوم الوقت. الإخلاص إذا عملت العمل كثيرا كثيراً أن يكون الله. لله لا تبالي لأي أحد من الخلق علمه أو لم يحل حسبك أيها المبارك أن توطن نفسك على أن لا تقدع في أحدك وعلى أن توطن نفسك على أن تكثر من أعمال السرائر حسبك. التي خافية على الناس وهي عند الله بواد ظاهرة ولا تنسى قلب لا بد أن يكون في القلب تعظيم لرب العزيز لا تقدم, لا تقدم على رضوان الله جل وعلا رضوان أحد كائنا من قبل كل شيء أمر الله بالمسابقة إليه فسابق فيه وتذكر المنة لله عليه أن جعلك تركع له وتسكر وليست لك المنة على الله وادمها طاعه كل من استدام على طاعه الغالب أنه يموت عليها ومن جمع هذه الثلاث حب الله, حب الله والخوف منه, منه والرجاء فيما عنده, والرجا في عنده أفق إلى صراط مستقيم حياة القلوب حياة القلوب حياة القلوب, القلوب رسالة إلى كل قلب مهمم وتشخيص لحقيقته وعلته ووصف دقيق لعلاجه وادويته تقدمه لكم مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية يصحبكم فيه فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين والله لا اله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه على حين فتره من الرسل ودروس من الكتب فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه فجزاه الله بافضل ما جزاه به نبيا عن امته اللهم صل وسلم وبارك وانعم عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه اللهم وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منهجه باحسانه الى يوم الدين اما بعد فيا أيها المؤمنون ما أصلح الإنسان من نفسه شيئا أعظم من قلبه وللتمس طريقا أجل من رضوان ربه وللتمس كتابا أصدق من كتاب الله ولا هديا أبلغ من هدي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك أسماؤه وجل ثناؤه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 ما استطعنا إلى ذلك سبيلا والله وحده هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل الوقفة الأولى معرفة الخالق جل جلاله. أيها المؤمنون يقوم القرآن على قاعدة عظيمة يراد ايصالها لمن يقرأه ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خاصمه الملأ من قريش فيما أنزل إليه وفي دعواه للنبوه وفي أنهم كانت لهم الهه يعبدونها من دون الرب تبارك وتعالى يفيئون إليها ويحكون عليها وهذه القاعدة التي تبناها القرآن أن الفصل بيننا وبينكم أي بين من ينتسب للقرآن وبين هؤلاء الوثنيين من أثبت أن هناك خالقا غير الله فليعبده من أثبت أن هناك خالقا غير الله فليعبده هذا من قواطع الدين لا أحد يخلق إلا الرب تبارك وتعالى قال الله جل وعلا هل من خالق غير الله وقال جل جلاله فتبارك الله أحسن الخالقين وقال جل وعلا أم خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون وهذا المبدأ العظيم يبدأ الإنسان به حياته كلها وهو يسير على نهج صراط الله المستقيم ذلك أن المرأة إذا استقر في قلبه وذهنه أن الله جل وعلا هو خالقه هو رازقه هو المنعم عليه لم يقع في قلبي إن كان على الفطرة أن يصرف عبادة أو طاعة أو امرا أمره الله أن لا يصرف إلا له تبارك وتعالى ومن هنا يأتي مسألة أن القلوب أوعية إما أن تملأ بحب الله وتعظيمه وإجلاله تبارك وتعالى لانه هو الخلاق العظيم وإما أن تملأ بغيره ولن تملأ بهذا الأمر حتى يستقر في القلوب يستقر في العقول أن الله جل وعلا وحده هو الخلاق والمؤمن إذا أراد أن يقرأ القرآن فليقرا تلك الآيات التي يذن الله تبارك وتعالى فيها على نفسه ويمجد الله جل وعلا فيها ذاته العليه يقرأ تلك الآيات التي تنطق بشواهد الوحدانية ودلائل الربوبية. إن الإنسان لا يمكن أن يأتي طاعه ولا أن يحجم من معصية ولم يقع في قلبه تعظيم الله. بل إن الطاعة لا يكون لها أثر. والبعد عن المعصية لا يكون له أثر إن لم يقع في القلب تعظيم الرب تبارك وتعالى الله جل وعلا ما أراد من عباده شيئا أعظم من أن يعظموه وما أنزل القرآن وما بعث الرسل إلا لشيء واحد كل شيء يندرج فيه ألا وهو أن يعرف بالرب تبارك وتعالى وأعظم التعريف برب العالمين جل جلاله توحيده تبارك وتعالى فما توحيد إلا ناجم عن المعرفة الحقة به ولهذا قال الأخيار من قبلنا من كان بالله أعرف كان من الله أخوف ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يملي الأمة في سؤاله لأبين أي آية في القرآن أعظم قال ابي الله لا اله الا هو الحي القيوم قال صلى الله عليه وسلم ليهلك العلم يا ابا المنذر لان هذه الايه فيها شواهد الربوبيه ودلائل الوحدانيه وكمال الاسماء والصفات لرب العالمين جل جلاله الله عظيم ولا أحد أعظم من الله والله رحيم ولا أحد أرحم من الله والله معطي ولا يمنع أحد ما اعطاه الله والله يمنع ولا يعطي أحد ما منعه الله جل وعلا ولن يصل أحد إلى ما عند الله من النعيم والفضل حتى يستقر في قلبه أولا أنه لا أحد أعظم من الله بل لا أحد مثله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صدر الله آية الكرسي بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لفظ جلاله الله علم على الرب تبارك وتعالى حتى من نازع الله في ربوبيته وشهده الله في الوهيته لم يجرؤ منهم احد صرف بقدره الله ان يتسمى بهذا الاسم فهو علم اعلام على الملك العلام جل جلاله قال الله جل وعلا يذكر أدب ملائكته ويختم بقوله وما نتنزل إلا بأمن ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستمر لعبادته هل تعلم له سمية وهذا استفهام في مقام الإنكار أي لا أحد مثل الله أبدا ولن تعبد الله حق العبودية حتى استقر في قلبك اولا. أنه لا أحد من ذو الرب تبارك وتعالى قال الله هل تعلم له سميا ثم ذكر الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهو جل وعلا الحي حين لا حي والحي يحيي الموت وهو تبارك وتعالى حي الحياة لم يسبقها زوال ولا يلحقها عدم وكل أحد غيره حياته سبقها زوال وبعضها يلحقها العدم إلا من كتب الله له الخلود فحياة ربنا جل وعلا حياه ريخ بجلاله وعظمته لم يسبقها زوال ولم يلحقها عدم وحتى يستقر هذا المفهوم الذي حررناه من دلائل معرفة الله أن ترى النقص في نفسك وفي الخلق يدلك على الكمال في الخالق وهذا من أعظم ما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة النقص في الخلق يدل على الكمال في الخالق نبينا صلى الله عليه وسلم كان نور النبوة يملأ وجهه عليه الصلاة والسلام في يوم أحد شج رأسه كسرت رباعيته دخل المغفر في وجنته سال الدم على وجهه والله جل وعلا قادر على أن يحفظ نبيه من كل هذا لكن الناس إذا رأوا النقص في وجه سيد الخلق تبين لهم أن الكمال لا يكون إلا في وجه الخالق الله وحده له الاسم العظم وله الوجه الأكرم وله العطيه الجزلة قال الله جل وعلا يثني على ذاته العليا قال الله جل وعلا يثني على ذاته العليه ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوك ليبين الله جل وعلا كمال قوته ولما ساوى القرشيون الأوثان بربهم عابهم الله جل وعلا بقوله ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وحتى يتأكد هذا المفهوم العظيم في نفس كل مؤمن جاءت بعض آيات القرآن تعرف بالرحيم الرحمن جل جلاله تدل على كمال ربوبيته وعظيم وحدانيته يأتي الملو من عباده يدخلون البحر وقد خلفوا في معابدهم أوثانا وأصناما كانوا ذات يوم يعطفون عليها فإذا مسهم الضر في البحر نسوا تلك الآلهة ولجأوا إلى الله فلما نجأهم جل وعلا بلطفه ورحمته إلى البر نسوا ربهم وعادوا إلى آلهتهم فخطبهم الله جل وعلا بقوله أن قلوبهم بيديه فالله قادر على أن يخسف بهم جانب البر لأن خروجهم من البحر خروج من الغرق لكنه ليس خروجا من سلطان الله فله جل وعلا البر والبحر ثم يبين الله عظيم قدرته الله قادر على أن يقنعهم يملي في قلوبهم أن يعودوا للبحر مرة أخرى فإذا عادوا للبحر مرة أخرى نكر الله جل وعلا بهم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم به تبيعا هذه آيات يقرأها المؤمن وهو يتأمل عظيم وجلال ربه تبارك وتعالى يخصف القمر وأنا لا أريد أن أحدث حديث ترتيب ولا حديث بيان ولا بلاغة ولا فصاحة كل لفظة تؤدي إلى أن نعرف عظمة الله أنعم بها من لفظ وكل لفظ لا يؤدي إلى أن نعرف عظمة الله فلا الله جل وعلا به فنقول إن الإنسان يرى في خسوف القمر كمال وحدانية ربه وجلال قدرته فالناس إذا ضربت الجمال ضربته بالقمر فيخسف ليبين الله جل وعلا لك النقص في مخلوقاته حتى يتبين لك عظيم قدرته وجلال صنعته وأنه وحده تبارك وتعالى مالك الملك قال الله تبارك وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وَاَشَيْنَا ثَمُودَ الناقَةَ مُؤَنَّثَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤَى الَّتِي أَرَيْنَاهُ إِلا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ثُمَّ قال اللَّهُ وَنُخَوِّفُهُمْ وَبِهَذِهِ الآيَةَ يُخَاطِبُ الله فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً الوحفة الثاني التدبر في آيات الله وقدرته ثم قال جل ذكره الشمس والقمر والنجوم مصخرات بأمره ألا له الخلق والأمر؟ فما الشمس والقمر والنجوم إلا آيات من آيات الله تجري بقضائه وقدره تجري لحكمة اقتضتها مشيئته وحكمته وإرادته جل وعلا قال سبحانه يبين إذ عانها لأمره والقيادها لمشيئته قال جل ذكره والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وقبلهما قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ثم بين جل وحل بعد أن ذكر هذه الآيات قال سبحانه ألا له الخلق والأمر واللام هنا لام الملك الملك المطلق الذي لا يكون إلا لله ثم قال جل وعلا الخلق والأمر ففصل بينهما بواو العطف والواو في اللغة الأصل أنها تغتضي المغايرة فالخلق غير الأمر فالخلق المراد بها جميع المخلوقات وأمره كلامه تبارك وتعالى قال جل ذكره وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في أخباره وعدلا في أوامره ونواهيه وبهذه الايه احتج الإمام أحمد رحمه الله على المعتزله على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق بقول الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر فإن الله فرق ما بين الخلق وبين الأمر فالقرآن كلام الله جل وعلا وهو من أمره تبارك وتعالى ثم قال سبحانه خاتما هذه الآية التي عرف فيها بذاته العليه وأثنى فيها على ذاته جل وعلا قال تبارك الله رب العالمين والفعل تبارك لا يأتي منه مضارع ولا امر يسميه علماء النحو فعل جامد اي غير متصرف ولا يقال الا للرب تبارك وتعالى فلا يقال لاحد فلا يقال لأحد غير الله تبارك لانه جل وعلا وحده الذي تعاظم وتقدس ومنه البركات منه الخير العميم كما جاء في الحديث والخير كله بيديك والشر ليس إليك تبارك ربنا وتعاليت هذه آية واحدة أخذناها ودرسناها على عجل تبين ما لله جل وعلا من نعوت الجلال وصفات الكمال وأنه سبحانه وبحمده هو الرب الواحد الكبير المتعال وإلا الآيات التي بين الله جل وعلا فيها ما له تبارك وتعالى من جليل الأعظم وعظيم الصفات آيات كثر عدة منثوره في القرآن العظيم كاول صورة الحديث وخواتيم صورة الحشر وايه الكرسي وغيرها كما في الفرقان وغيرهما وغيرها من الصور والمقصود من هذا جمله انه حتى توجر القلوب من الله لا بد ان يكون هناك علم بالله ولهذا قال السلف من كان بالله يعرف كان من الله اخوف وقال صلى الله عليه وسلم مررت ليله تعرج بي وجبريل كالحلس البالي من خشية الله والذي جعل جبريل بهذا المقام وبهذه الحالة علم جبريل بربه تبارك وتعالى والانسان كلما ازداد علما بالله وبأسمائه وصفاته كان أكثر وجلا وأعظم رجاء وأشد محبه لله قال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وجاء في الحديث هذه داود أنه كان يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك والمقصود جملة أن معرفة الرب تبارك وتعالى لها على العبد من الآثار الحميدة والخصال المطلوبه المرغوبة شرعاً ما الله به عليم ولقد كان سلف الأمة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم في هذا أرفع المقامات وأجل العطاء الحقنا الله بهم ورزقنا الله وإياهم حسن اتباعهم. الوقفة الثالثة تحقيق التوحيد الخالص ثمة أمور يجعلها الإنسان وفق مداركه وهو يتعبد الله تبارك وتعالى قولاها أن تعلم أن التوفيق للطاعة أمر بيد الرب جل وعلا وحده قال الله جل وعلا يهدي الله لنوره من يشاء فالتماس التوفيق في الأعمال الصالحة وفي غيرها من مطالب الدنيا المباحة إنما يكون من عند الرب تبارك وتعالى والإنسان لو اوكل الى اجتهاده وقدراته لهلك ولكن الهادي والموفق هو الرب جل وعلا وأكثر ذكره في الأرض دابة لتذكر في السماء إذا ذكرت وسلم ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت ونادي إذا سجدت به اعترافا كما نادى اهل النور ابن متى فالمقصود؟ أن يعلم العبد في أول الأمر أنه لا خير يجلب ولا شر يدفع إلا بالله قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى والله لن يصل إلى شيء يبتغونه بغير الله فكيف يوصل إلى الله بغير الله فإذا كان ما لا يتعلق به أجر لا ينال إلا بالله فكيف ما علق الله عليه الأجر ووعد الله عليه الحسن وذكر عليه الجنان والعطايا والهبات هذا لا ينال من باب أولى إلا بتوفيق الرب تبارك وتعالى مما يعينك على أن تستثمر الباقيات الصالحات وتأتيها أن تتذكر أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تحبب في العمل الصالح منها قوله صلى الله عليه وسلم أن تتذكر المحرمات على النار والممنوعين من دخول الجنة فما الجنة والنار خلقان من مخلوقات الله يدخل الله جل وعلا فيهما من يشاء فإذا تذكرت من حرم الله على النار كان ذلك باعثا حذيثا في نفسك أن تأتي الأعمال الصالحة وإذا تذكرت من حرمه الله على الجنة أو منعه من الجنة كان ذلك باعثا حذيثا في نفسك أن تبتعد عن تلك الأعمال قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار اعضاء السجود فلو ان العبد وهو يسجد تذكر أن هذه الاعضاء اذا اخلصت لله وكان سجودها موافقا لشرع محمد صلى الله عليه وسلم فانها محرمه بأمر الله على النار ان تذكر قوله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرص في سبيل الله فأما الأولى فإن رقة القلب ولين الفؤاد وقشعرار الجلد وذروف الدمع ذلك من مناقب أولياء الله الصالحين خاصة إذا كان الأمر في الخلاء في منعزل من الناس كان ذلك إلى الله أقرب ومن قدر له أن يستبطن أقوال العلماء من المفسرين يجد والله ما من كلمة قالها أهل العلم من المفسرين أشد على من يقرأها من قول سفيان بن عيينه رحمه الله وهو يفسر قول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان قال رحمه الله العدل أن تستوي العلانية والسريرة والاحسان أن تكون سريرة المرء أعظم من علانيته أن تكون سريرة المرء أعظم من علانيته ودون ذلك خرط القتاد وإنه ليسير على من يصره الله جل وعلا عليه فأمثال هذه الثلاثه الأحاديث من أعظم البواعث على الأعمال الصالحة يقابلها قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم لا يدخل الجنة مدمن أي مدمن خمر لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فهذه الأربع إذا تذكرها العبد قبل أن يأتيها ويعلم أنها ستحول بينه وبين الجنان، لجأ إلى الله جل وعلا يستأسم به، ويسأله تبارك وتعالى من هديه ونوره، وانعكف على أعمال الاعمال الصالحة، يتقرب بها إلى الله ودرى عن نفسه كل ما يحول بينه وبين عذاب ربه. مما يعين العبد على الاعمال الصالحة أن يعلم أن المقام يوم القيامة مقام تغاب بين العباد. ولهذا قال سبحانه يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابر وقد قال خليل إبراهيم عليه السلام يلجأ إلى ربي ويسال ويتضرع إليه قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون فتذكر الخوف من الخزي الأعظم وذل الفضيحة بين يدي الله جل وعلا من أعظم ما يعين المر على أن يأتي الأعمال الصالحة التي نعتها الله جل وعلا بقوله في وصفه إياها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل خير ثوابا من غيرها من المباحات وخير أمل أي أعظم ما يكون ذخرا للعبد يوم يلقى الله ما قدمه من عمل صالح يلقى الله جل وعلا به بها من أعظمها الانكسار بين يدي الله في مكان لا يراك فيه أحد هذا من أعظم ما يحيي القلوب الإنسان حياته البرزخية صورة مثلا لحياته بالسرائر أو بتعبير أصح حياه السرائر صورة للحياة البرزخية الإنسان إذا كان في السريرة يسجد ويدعو الله جل وعلا أو يقوم في مكان لا يراه فيه أحد يذكر الله جل وعلا يعظم الله في ظلمة غرفه أو في ظلمة سفر أو في ظلمة جماعته أو في بيته أو بين أبنائه أو في أي مكان يعظم الله جدا في السرائر ويخشاه ويخافه ويرى في نفسه وجل وظروف عين ودمع هذا غالبا منعم في قبره أما الذي أسأل الله العافية في السرائر مسرف على نفسه فهذه صورة لحياته في قبره أن الإنسان يبحث عن طرائق عديدة لأن تحي قلبه من أعظمها عدم احتقار الناس وأكثر من يتأمل الناس يجد فيهم حفظاء فقهاء منفقين لكن والعياذ بالله يجد في نفسه علوا على الغير هذا العلو قد هو لا يصرح به هو يد... يقول التواضع ويذكر امثالا واشعارا فيه لكن الحياه اليوميه في مخالطته للناس يظهر منه في إنسان قد ي... يعني يستقل يركب سياره توافق ثراءه فارهه جدا لكن قلبه منكسر وفي انسان يمشي على قدميه وفي قلبه من الكبر والعتوم الله جل وعلا به عليه ومن قدر له ان يكثر من السفر والترحال ومخالطه الناس سيرى امورا عجبا في احوال الناس والله لا تخطر له ببال انا كنت ذات يوم في فندق قبل اسبوع في الرياض وفي الفندق احد ما لهم اسم كذا الذين يحرسون الفنادق فهو يلبس بنطال ومصفف شعره وحليق اللحيه لو قيل لك تزكيه طرفه عين في هيئته لا تزكي فتأخرت في النزول لصلاة الفجر في ذاك اليوم في مصلى الفندق فلما نزلت وجدت بعض من نزل من اهل الفندق قد سبقني الى المصلى ولله الحمد واقاموا الصلاه وصلوا وكان اكثرهم الذين نزلوا غير سعوديين فقدموا هذا لانه سوج فوالله كان يقرا قراءه صحيحه ويغالب البكاء ثم سلم فلولا انك رأيت هذا بعينك لا تكاد تصدق فقد يكون ثمة عوائق حالت بينه وبين أن يصلح مظهره وما زال باقيا على اصلاح جوهره وثمة أناس قد يعانون على إصلاح الظاهر ولم يعانوا بعد على إصلاح الباطن والله لما ذكر يوم القيامة قال يوم تقل السرائر فالمحق عند الله جل وعلا وحده سريرة الانسان ولذلك الناس تبالغ في مدح زيت او عمق فلان بكى فلان واحد فلان فقيه فلان تالي فلان قارئ فلان فلان خطيب فلان مفوه فلان يرقق فلان فلان ولا يعلمون شيئا عن سريرته وقد يوجد إنسان لم ير الناس يوما دمعته وهو اذا خلى بالله في ظلمات الليل أظهر لله الرقة والانكسار والخوف والوجل والحياة من الله في كل موطن فلا يمكن ان يستويان عند الله لكن المقصود كما قلت عن سفيان إن العدل صلاح السريرة والعلانية والإحسان أن تكون سريرة إنسان خير من علانية. الداء والدواء وإن من درر القول وجميل الكلام ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حتى تعلموا أن القضية قضية قلبية قبل أن تكون قضية مسلكية قال رحمه الله إن في القلوب وحشه لا يزيلها إلا الانس بالله وفي القلوب شعث لا ينمه إلا الإقبال على الله وفي القلوب نيران حسره لا يطفئها إلا الرضا بأمر الله ونهيه وقضائه والتزام الصدر على ذلك إلى يوم لقائه هذه القواعد التي ذكرها الإمام من القيم رحمه الله إنما استنبطها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالقلوب كما قال فيها من نيران الحسرة تريد أن ترى تريد أن تروي ضماءها فيها من الشعث تتمنى أن تجتمع فيها من الحسرة على فوات المطلوب وعلى ذهاب المرغوب فيها من الوحشة تريد أن تقر عينها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 فيزداد فيزداد والزيادة في الشيء جليل على عدم الوصول إلى النهاية قال صلى الله عليه وسلم في المال ولا يملا فما ابن آدم إلا التراب لكن المقبل على الله جل وعلا ما أن يضع جبهته على الأرض ويمكنها من التراب ويضع يديه وقدمه تنتصد ثم يدخل في التسبيح سبحان ربي الأعلى ثم يأخذ في الحمد لله تبارك وتعالى ويثني على الله جل وعلا بما هو اهله ويتذكر انه عبد لله وأن الله تبارك وتعالى ولي نعمته وملاذه عند كربته ويأخذ يدعو ويناجي ويستغفر ربه إلا ويشعر بالسكينه والطمأنينة والرضا ما لو دفع إليه مال الدنيا لم يقبل به ثمنا فينبغي على المؤمن أن يسعى أول الأمر واخره في إصلاح قلبه قال الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وهذه القلوب أعظم أسباب أن تفيا إلى ربها جل وعلا أن تكون عارفة بالله فإن العبد كلما كان بالله أعرف كان من الله تبارك وتعالى اخوف فاقرأوا القرآن كثيرا قفوا عند الآيات التي يعظم الله جل وعلا فيها ذاته العليه ويرشد فيها إلى ما له تبارك وتعالى من جلال الصفات وكمال النعوت قفوا عند الآيات التي فيها من توحيد الربوبيه ما فيها يقول سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر او أراد شكورا ويقول سبحانه ألم تر إلى ربك كيف مد الظلم ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيا لما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي منج البحرين هذا عذب فرات وهذا من وجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعلهم نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فلما عدد آلائه ذكر على الناس ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا الى أن قال سبحانه وجل ذكره وما أرسلناك إلا بشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ثم لما علم الناس من ربهم أرشدهم إلى أمرين أن يعبدوه ويتوكلوا عليه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 إلا الله شوق وحني لما لا ارتياب فيه في سنن الله في خلقه أن الأمور يذكر بعضها ببعض فإن يعقوب عليه السلام لما فقد بن يمين تذكر يوسف لما أخبره أبناؤه بأن بن يمين فقد تذكر يوسف وهذا أمر لا أظن أحدا يعارض فيه والمقصود الحديث هنا الغاية من إرادة هذا أن تعلم أن ثمة أمور وقعت في الأيام النظرة والسيرة العطرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم يذكر بعضها ببعض ثم سنحورها إلى تذكر الآخرة أما ما ورد في السنة فإن نبينا صلى الله عليه وسلم مر على قبر ثم أخذ يبكي عنده فسأله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لماذا بكيت قال هذا قبر أمي آمنة وانني استاذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن بي فلما زار قبرها صلى الله عليه وسلم تذكر رقة أمه أيام طفولته الأولى عليه وذو الشوق القديم وإن تعز مشوق حين يلقى العاشقين وهذا أمر يوافق الفطرة تذكر صلى الله عليه وسلم أيام رقة أمه عليه وهو صبي صغير يدرج في بيتها فأدركته الرقة عليها فبكى صلوات الله وسلامه عليه هذا كله كما بينت مما لاختلاف بين الناس فيه لكن ما علاقة هذا بالآخرة علاقة هذا أنه ما من شوق في القلوب أعظم من الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم خير في آخر أيام حياته أو في اللحظات الأخيرة قبل حلول أجره ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنه وما بين لقاء الله ثم الجنة فاختار لقاء الله ثم الجنة فسمعته عائشة وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا المؤمن تمر به في حياته أشياء كثيرة في مدرج حياته اليومية ينبغي عليه كل ما حظم إيمانه وكمل يقينه أن يربطها بالآخرة فالمؤمن كلما رأى ازدحاما على أبواب سواء على أبواب مساجد أو أبواب غيرها يتذكر ازدحام المؤمنين على أبواب الجنة فيسأل الله أن يكون ممن ينافس على ذلك الزحام فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما بين مصر أي باب الجنة مسيرة أربعين عاما عليها يوم وهي كضيظ من الزحام فإن زاحم على دخول مسجد أو على الخروج منه اشتاق إلى التزاحم على أبواب الجنة وسأل الله جل وذلك المؤمن كلما نفس عن أحد كربه وأقال عثرة أو رد بيعا أو أعان مؤمنا يتذكر ويشتاق إلى أن ينفس الله جل وعلا عن كرباته في الموقف العظيم بين يدي الله جل وعلا نفس الله عنا وعنكم الكربات المؤمن كلما صام يوما وأفطر وفرح أن الله جل وعلا أعانه على أنه أكمل ذلك اليوم حتى غابت الشمس وأفطر تذكر فرحه أن الله جل وعلا يثبته على دينه حتى تغيب شمسه وتفنى أيامه وتقضى أعوامه وتقوض خيامه ويرقى الله قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه المؤمن كلما حياه أحد بتحية الإسلام تذكر الكلمة التي ترقبها اسماء المؤمنين قال الله تبارك وتعالى ادخلوها بسلام آمنين وقال الله جل وعلا سلام قولا من رب الرحيم فهي كلمة لا تحن اسماء المؤمنين إلى شيء أعظم منها بلغنا الله وإياه الوقفة الأخيرة اعرض قلبك على القرآن قل إن أبا حازم سأله أحد خلفاء بني اميه عن حاله فقال يا أمير المؤمنين اعرض نفسك على القرآن قال وأين أجد هذا؟ قال في قول الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يقول عمر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ويقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل والسير الى الله سير كادح ذو مشقه قال الله لقد خلقنا الانسان في كبد وقال وهو اصدق القائلين يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ونقوف بين يدي الله امر وحتم لازم لا محيد عنه والسير على طريق الله يحتاج الى في اول الامر ومنتهاه الى توفيق من الرب تبارك وتعالى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 وأنت تقف بين يدي الله في المسجد تأكد أن هناك ساعة ويوما ستقف في بين يدي الله في يوم العرض الأكبر وأنت تركع لربك وتسجد المنة لله عليك أن جعلك تركع له وتسجد وليست لك المنة على الله واعلم يا أخي أنه كم لله من عبد صالح في السماوات والأرض خاضع لربه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 الوصيه الرابعه كل من استدام على امر في الغالب انه يموت عليه كل من استدام على طاعه في الغالب انه يموت عليها وهذا ما يسمى بحسن الخواتيم والناس اذا راوا زيدا او عمرا من الناس على طاعة ظنوا به خيرا وان راوه على معصيه ظنوا به سوءا والله وحده من يعلم ما في سريرة هذا العبد والله لا يظلم أحدا مثقال ذره فيكافئه جل وعلا بأن يميته على نحو إن كان لا سريرة حسنه يكون حسن اللقاء بربه جل وعلا فيقبل على الله تبارك وتعالى في لحظات يكون فيها قريبا من ربه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه على ان الانسان يحتاط لنفسه وهو يرى خواتيم الخلق فانك لا تدري ولو رايت ظاهر الامر انه حسن او ظاهر الامر انه سيئ تبقى شهادتك معلقه بما ترى اما السرائر فامرها الى الله فساذكر لك خبرا افتراضيا في ان السرائر ولو انتهت بالخواتيم لا يعلمها الا الله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 فيها ما يسمى بالتلفريك وهو يأنف أن يركبه أو أن يحمل عليه لكن من حوله من الصغار أصر عليه أن يكون معه فأراد أن يجبر لهم كسرا فركب معه فركب معهم وهو أصلا لا يحب المواطن العاليه وفي نفس الوقت أراد أن يتعبد الله في هذا المكان فصلى ركعتين منذ أن ركب إلى أن نزل أين موضع الشاهد في القصة؟ الرجل لم يموت أعرفه إلى الآن حي يرزق أين موضع الشاهد من القصة؟ هذا يعلمك ويؤدبك إن كنت تعقل وأنت تعقل كيف يؤدبك ويعلمك؟ هذا الرجل عندما ركب إلى أن نزل وهو يصدي فلو قدرنا فرضا أن هذا المركب سقط وغالب الظن ان من يسقط من هذا العلو يموت بالله عليك ماذا سيقول الناس سيقولون ان فلانا مات في حديقه ملها سقطا من مركب كذا وكذا ومات لان احدا من الناس لا يعلم ولا يدري انه كان انه كان يصلي الان تامل كم من عبد صالح مات وانت تسيء به الظن وهو عند الله حسن وهذا يعلمك ان العبره كل العبره بسريرتك مع الله جل وعلا ولهذا قال الله قال الله يوم تبلى السرائر ومن هنا تعلم ان من رحمه الله ان الله لم يجعل الجنه بيد احد من خلقه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 ألا يكون في لسانك مسارعة إلى القذف في الناس ألا يكون في لسانك مسارعه إلى القدح في الناس على أي حال رأيتها إنما ترجو لمن غلبت عليه الطاعة الجنة ولمن غلبت عليه المعصية تخشى عليه من النار أما الخلق فسرائرهم إلى رب العزه والجلال إن إلينا ايابهم ثم إن علينا حسابهم الله جل وعلا وحده يتولى محاسبة خلقه وهو القيوم عليهم تبارك وتعالى وكلهم فقراء إليه فحسبك أيها المبارك أن توطن نفسك على ان لا تقبح في أحد وعلى أن توطن نفسك على أن تكثر من أعمال السرائر التي خافية على الناس وهي عند الله بواد ظاهرة فالله لا رب غيره ولا اله سواه القلوب له مفضية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 أعظم نعيم. الجنة أعظم نعيم خلقها الله جل وعلا رحمة بعباده الصالحين أعظم نعيم. عند بابها يسمعون الكلمة التي يقرؤونها اليوم في القرآن يسألون الله بمن يحققها لهم كما تلوها الله جل وعلا عنهم خلوها بسلام أعظم نعيم. وأعظم ما فيها أنه لا يخرج من دخلها قال الله جل وعلا خالدين فيها ابدا أعظم نعيم متى يبدأ حصول ذلك الوعي يبدأ أول ما يبدأ عندما تخرج روحك المؤمن. رحمة الله من جسدك في السقاء أعظم نعيم واعلم أيها المبارك أن دخول الجنة بالفضل والمنازل فيها بالعدل أعظم نعيم ومهرها الأعظم الخوف من الله مخافه ما لها النفس الهوائي من الجنه هي ما عين هي, ما. إن الجنة هي ما. أعظمنا. أعظمنا. يسحبكم فيه فضيله الشيخ صالح ابن عواد المغامسي حفظه الله من اصداراتنا علم القران فلق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 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون فلا مفر لهم من هذا الموعد بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر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 ذلك هو الفوز العظيم اللهم نفعنا وارفعنا بالقران الم يئن الذين امنوا ان تحشا قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قدل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم سلسلة إني أحب أن أسمعه من غيري الأصدار السادس تلاوة لسوره قاف وجزء الذاريات للقارئ محمد التمين تم هذا العمل في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية، مهندس الصوت نوح محب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المدينة النبوية، الطريق الدائري الثاني، هاتف هاتف واحد فاكس فاكس ثمانية واحد وإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.